111. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا 115. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى